فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيْنَ مَا لَوْ وَلَدَ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَنْ يَتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا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 سَلَّمَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزَزُهُمْ أَزَزًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَطِّقِينَ إلَى الرَّحْمَنِ وَرَفْدًا وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تَكَادُ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتفقد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحطاهم عدهم عدا